موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أرسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون وقال رجل مؤمن فِرْعَوْنُ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ أَي يَقُولُ رَبِّي اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ فَعَلَيْهِ كذبه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 لَدَ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التناد. تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يضل الله فما له من هاد مثل ذب قوم حي وعدي وتمود والذين من بعدهم ومن الله ير 124. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد 125. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له منها